الإشراق الثالث في جمالية العبادة المشهد الأول في جمالية الانتساب التعبدي العبادة هي عنوان الجمال في الإسلام، وشعار المحبة وإذا أحب الله الإنسان خاطبه بلفظ عبدي أو عبادي فنسبه إليه تعالى نسبة خصوص وإضافة وقد سبق أن معنى العبودية دال على خضوع وانقيادة في غير سخط ولا إكراه ولكنه خضوع المحب الرضي ومن هنا لم تكن الأعمال لترتقي إلى مستوى العبادة حقيقة إلا إذا أداها العبد برضاه ولو كانت هذه الأعمال من أركان الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحجة وقد ذكر العلماء أن الغنية إذا امتنع عن أداء الزكاة فقوم السلطان عليه له وانتزع منه مقاديرها وصرفها في وجهها فإن ذلك يسقط عنه حقوق المستحقين ولا يكلف بإعادة إخراجها بعد ولكنه لا يسقط عنه حق الله لأن حق الله في العمل إنما هو الشعور بالتعبد وهو معنى الرضا والمحبة الذي يخالط قلب العامل عند الدخول في عمله وهذا ما لم يحصل بالنسبة لهذا الممتنع عن أداة الزكاة ومن هنا كانت حقيقة العبادة شعورا وجدانيا قبل أن تكون أعمالا وكانت إحساسا بحب من يوجه إليه العمل وهو الله تعالى لا ضريبة يؤديها المرء وهو كاره ولذلك وصفت أعمال بأنها لا تكون إلا لله مثل الصوم على نحو ما جاء في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به وذلك لما للإخلاص في هذه العبادة من نصيب ولما للصدق والرضا فيها من أساس في النية الباطنة فما يمنع العبد أن يغلق عليه الأبواب ويفطر سرا إلا أن يكون محبا راضيا راضيا ما عند الله حقا ان العبادة رغبه قبل أن تكون رهبة لا إكراها في الدين سورة البقرة الآية مئتان وخمسة وخمسون أما الخوف المذكور مع الرجاء في سياق التعبد فله ملل آخر سوف نقف عليه بإذن الله ومن هنا كان وصف الإنسان بأنه عبد من أحب الأسماء والصفات الإيمانية إلى الله ومن أحسنها في تسمية الإنسان كما ورد في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحب أسمائكم عند الله عبد الله وعبد الرحمن، وذلك لأن هذين الاسمين فيهما نسبة العبد إلى اسم الجلالة الله وإلى أعظم صفة لله عز وجل الرحمن. أريدع الله أو أدع الرحمن أيما ما تدع فله الأسماء الحسنى سورة الإسراء الآية 109 وفي ذلك ما فيه من شرف الانتساب التعبدي لله الواحد القهار وبهذا المعنى استعمل مصطلح الانتساب الإيماني أو التعبدي في الفكر الإسلامي للدلالة على خصوص استناد العبد إلى الله في كل أمره وما يرده في ذلك من أذواق وجمال ولعل الأستاذ بديع الزمان النورسي رحمه الله هو أول من استعمله بهذا الوضوح الاصطلاحي في سياق تجديد الفكر التربوي الإسلامي إذ كشف النقاب بقوة عن مشاهده الجميلة، فرسم بذلك لوحة وزدانية خالدة. كلما طالعت أنوارها تدفقت بالأسرار. ذلك أن المسلم عند النورسي لم يعد باعتباره عبد لله مجرد اسم علم ينادى أي عبد الله أو عبد الرحمن، وإنما هو صاحب وظيفة مستنبطة من التفكر الخفي والتدبر الملي لطبيعة العلاقة بين المضاف والمضاف إليه في اسم عبد الله الذي هو اسم وظيفي لا علمي لكل مسلم حق. إن الإضافة نحوية لها دلالة عظيمة على مستوى المعاني بالقصد البلاغي والإيماني معنا أعني من حيث أنها تفيد اختصاص المضاف إليه بالمضاف وتفرده به على سبيل الامتلاك وكذا اختصاص المضاف بالمضاف إليه على سبيل الاستناد والانتماء وهنا تكون خطورة المصطلح الانتساب لأنه تصوين لعلاقة المطلق بالنسبي وما يكسبه هذا من ذاك فعلاوة على دقة العلاقة بين مفهومين لا يجمعهما في المنطق إلا معنى التضاد بين ما هنا يلتقيان في المعنى الإسلامي في التناسب الجميل المستفاد من علاقة العبادة وما تحمله من ظلال روحية هادئة قلت علاوة على ذلك كله فإن المصطلح المدروس يصور بأدق ما يكون التصوير الرقي الإنساني في مدارج الإيمان حتى يكون أهلا لمقام العطف الرباني والتضييف الرحمني وإني لا أحسب أن تجديد التدين في المجتمع الإسلامي لو سعى هذا المسعى القائم على تحقيق معنى العهودية حيث كانت الإضافة فيها إلى الرحماني نقطة استناد لكان له اليوم شأنا اخر إذ يمنح العبد معنى القوة والمنعه والحياة كما في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا سورة الإسراء الآية الخامسة فياء الضمير المضاف إليه الدال على الذات الإلهية يخص المضاف عباد بخصوص الانتساب الذي يكتسب منه العبد شرف النسبة إلى الملك العظيم رب السماوات والأرض فذلك ما عبر عنه الأستاذ النورسي بالانتساب الإيماني كما في قوله يخاطب المؤمن إنك تنتسب بهوية الانتساب الإيماني إلى سلطان عظيم قدرة مطلقة وقوله أيضا إن نور الإيمان الذي بسط ذلك الانتساب والعبد هو الذي يجعل النملة يغلب فرعون بقوة ذلك الانتساب وبهذا المعنى فسر رحمه الله سر بدء الأعمال كلها في الإسلام ببسم الله الرحمن الرحيم يقول إن الذي يتحرك ويسكن ويصبح ويمشي بهذه الكلمة بسم الله كمن انخرط في الجندية يتصرف باسم الدولة ولا يخاف أحد، حيث إنه يتكلم باسم القانون وباسم الدولة فينجز الأعمال ويثبت أمام كل شيء ويقول في بيان أوضح إذا انتسب أحد إلى السلطان بالجندية أو بالوظيفة الحكومية فأنه يتمكن أن ينجز من الأمور والأعمال أضعاف أضعاف ما يمكنه إنجازه بقدرته الشخصية وذلك بقوة ذلك الانتساب السلطاني فهذا التشبيه البليغ مقصود للدلالة على الطبيعة الوظيفية للخدمة التعبدية التي بها فقط ينال المسلم شرف الانتساب الإيماني ذلك أنه كما يقول رحمه الله يرقى إلى مقام الضيف الكريم في هذا الكون وإلى مقام الموظف المرموق فيه رغم أنه ضئيل وصغير بل هو معدوم وذلك بسموه إلى مرتبة خطاب إياك نعبد، أي انتسابه لمالك يوم الدين ولسلطان الأزل والأبد ومن هنا كان الإيمان المبلغ إلى مقام الانتساب انخراطا وظيفيا في حركة الجمال حيث عمل النورسي على تحسيس طلابه بالذوق الانتمائي للإسلام وتجديد مفهوم الصفة الإسلامية التي أبلتها العادات الاجتماعية وطمستها الظلمات العلمانية الزاحفة ثم أن النظر في النصوص الشرعية المتضمنة لمفهوم الانتساب في القرآن الكريم والسنة النبوية يجد أن لله عز وجل في منادات الإنسان وتسميته باعتبار النسبة ثلاثة أحوال الأولى أن ينسبه إلى جبلته وطبيعته الخلقية فيسميه الإنسان والثانية أن ينسبه إلى أبيه فيسميه ابن آدم وبني آدم والثالثة أن ينسبه إليه تعالى فيسميه عبدا أو عبدي أو عبادي ووحد هذه النسبة الأخيرة تكون في سياق المحبة الإلهية العالية للعبادة فلا يذكر الإنسان بوصفه عبدا إلا للدلالة على حب الله له إذ العبودية محبة متبادلة بين الرب الأعلى والمخلوق الأدنى ولبيان تفردي وصف الناس بالعباد بمعاني المحبة والتقريب نذكر خلاصة مركزة على كل من التسمية بالإنسان والمناداه ببني آدم ففي الأولى يسمى الله الإنسان إنسانا في سياق الإبتلاء وتحميله المسؤولية والأمانة وهي عبارة ذات واقع حيادي على نفس المتلقي والقارئ للقرآن ولذلك كانت أوضح الآيات في هذا المعنى قول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة عن السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صورة الأحزاب الآية الثانية والسبعون فبقيت عبارة الإنسان فالقرآن محملة بهذه الدلالة ومشحونة بهذا الإيحاء إنه إذا صاحب أمانة أمانة تكليف واستخلاف ولا أمانة إلا وهي تلقي على صاحبها تبعات كبرى اقل ما فيها المتابعة والمحاسبة ومن هنا كان بتحمله الأمانة ظلوما لنفسه جهولا بخطورة ما تحمل وتقلد فكان الحكم الابتدائي عليه بالخسران لأنه راهن على شيء أكبر من حجمه فلا ينجو من حيث هو انسان إلا على سبيل الاستثناء والعصر إن الإنسان لا فيه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة العصر وهو استثناء ثقيل يحمل بعد الإيمان والعمل الصالح شروطا تقيلة التواصي بالحق والتواصي بالصبر وتلك هي خلاصة الأمانة فالإنسان إذن مخلوق مغلول إلى التزامه مرتهن بقضيته وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا سورة الإسراء الآية الثالثة عشر أيحسب الإنسان أن يترك سدى سورة القيامة الآية السادسة والثلاثون بل هو ملزم بالسير الدائم إلى ربه سير تتخلله المشاق والصعاب لأنه يشق طريقا تخالف ما تشتهي نفسه البشرية من دععة وملذات دنيوية ورغبات حيوانية ولذلك عبر الله عز وجل عن هذا المعنى بـ الكدح وفي ذلك ما فيه من الإحاء بمشقة السير ووعورة الطريق قال سبحانه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه سورة الانشقاق الآية السادسة ولم يكن ابتلاء الإنسان مهددا بالخسران إلا لأنه ارتبط امتلاءه هذا بطبيعته الطينية التي تشده إلى الأرض وإلى علاءق التراب بينما غاية امتلاءه أن يرتقي إلى السماء فأعظم به من امتحان عسير قال عز وجل إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت سورة الإنسان الآية الثانية وما أدق تعبير الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في هذا السياق قال محنة البشر أنهم مكلفون بالارتقاء إلى الملأ الأعلى على حين أنهم خلقوا من حماء مسنون ولذلك ولدنا لفظ الإنسان يعبر به في القرآن للدلالة على هذا المخلوق من نطوة أمشاج للابتلاء فكانت الآيات ومساقاتها تشير إلى أنه كل من قضت عليه طبيعته الطينية استجاب لأهوائه وشهواته، ولذلك كانت له في القرآن الكريم بهذا الاعتبار صفات وأحوال كلها تدور حول هذا المعنى، يقول عز وجل إن الإنسان لظلوم كفار، سورة إبراهيم الآية الرابعة والثلاثون، وقال سبحانه خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، سورة النحل الآيات الرابعة وكذا قوله سبحانه إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا سورة المعارج من آية التاسعة عشر إلى الواحدة والعشرون إنها إذن صفات مرتبطة بالخلق والطبيعة الجبلية ولذا كان التعبير عنها في كثير من الآيات بلفظ كان للدلالة على الثبات والاستمرار كما في التعبير بها عن صفات الله عز وجل في القرآن وذلك نحو ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا سورة الإسراء الآية 11 وكان الإنسان كفورا سورة الإسراء الآية 67 وكان الإنسان قتورا سورة الإسراء الآية 100 وكان الإنسان أكثر شيء جدلا سورة الكهف الآية الرابعة والخمسون وإلحق بها معنى الشرط وجوابه كما في قوله تعالى وإذا انعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا سورة الإسراء الآية الثالثة والثمانون إنه مخلوق مجبون على رغباته وطلب شهواته التي تقوده إلى الفجور والظلم والطغيان بل يريد الإنسان ليفجر أمامه سورة القيامة الآية الخامسة كلا إن الإنسان ليطغى سورة العنق الآية السادسة هذا هو الإنسان تعبير لا يحي بالأنس والطمأنينة والسلام وإنما يحي بالتكليف والحساب وأما الثانية فهي نداء الله عباده بتعبير بني آدم وهو قريب في الدلاله من لفظ الإنسان بل إن بينهما تداخلا واشتراكا لأنه إذ ينسب إلى أبيه آدم يحيل على خصائص الآدمية وآدم هو ذلك المخلوق من طين المنفوق فيه من روح رب العالمين إلا أن الإيحاء هنا لا يركز على جانب الأمانة والمسؤولية والتكليف بقدر ما يركز على جانب واحد من ذلك كله، ظاهر على كل الصفات المضمرة في الآدمية المشاركة للفظ الإنسان، وهذا الوصف الظاهر البارز في النداء ببني آدم هو ضعف العزيمة والنسيان، وهو مأخوذ ما من قبل الله عز وجل، ولا قد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمًا. سورة طاها الآية 115 ولذلك كان النداء ببني آدم دالا على معنى التذكير والتنبيه إذ تعلق بمخلوق شأنه العام هو النسيان وضعف العزيمة قال تعالى مذكرة ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبون الشيطان سوره ياسين الايه 60 وهذا العهد هو المذكور في قوله تعالى واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين صورة الأعرف الآية 172 وهذا سياق دال على ما نحن فيه من تعرض الآدمي للنسيان والغفلة والتقرير القرآني هنا بإشهاد بني آدم على أنفسهم دالون على أنهم سينكرون العهد وتضعف عزيمتهم عنه وينسونه وذلك الذي حصل فلا بد إذن من إشهادهم على أنفسهم إشهاد فطرة ومن هنا لما عبد الناس الشيطان قال تعالى مذكرا ومنكرا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان سورة ياسين الآية ستون وهو التنبيه الذي تكرر على سبيل التحذي في قوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج ابويكم من الجنة سورة العراف الآية السابعة والعشرون إنه تذكير للإنسان بآدميته كما أخرج أبويكم من الجنة وكل ما عبر فيه بوصف الآدمية والنسبة إلى لب الأول ملحق بهذا المعنى ولو جاء في سياق التكليف الجزئي فإنه يحمل في داخله التنبيه إلى خصية النسيان وضعف العزيمة والتحذير منها كما في قوله تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم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 سورة العراف الآية الخامسة والثلاثون والسادسة والثلاثون إنه تعبير يحمل في دلالته ذلك الإيحاء الأول بالتذكير بالعهدى أن تخرمه العزائم الضعيفة والتنبيه من الغفلة والنسيان أن تحاصره بالآدمية وقد تحيل عبارة ابن آدم على معنى الإنسان من حيث هو مخلوق على جبلة طينية شرهة وقد أسلفنا أن بين العبارتين اشتراك وعلى هذا المجرى جرى كثير من الأحاديث النبوية التي تضمنت هذا التعبير ابن آدم وذلك نحو قوله صلى الله عليه وسلم، لو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانية، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، وقوله صلى الله عليه وسلم، إن آدم إن أصابه حر قال، حسن وإن أصابه برد قال حسن وعبارة حسن اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر وهذان الحديثان إنما هما ترجمة لما ورد في القرآن عن الإنسان في مثل قوله تعالى عن المعنى الأول إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد سورة العاديات من الآية السادسة إلى الثامنة وكذا قوله سبحانه وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما سورة الفجر الآية التاسعة عشر والعشرونة وقوله سبحانه عن المعنى الثاني إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا سورة المعارج من الآية التاسعة عشر إلى الواحدة والعشرون ويتفرد النداء الإلهي والتعبير القرآني بوصف الناس بالعباد للدلالة على الرضا والحب والشفاق وكل المعاني الراجعة إلى صفة الله الرحمن الرحيم الودود الغفور وذلك لما للإنسان بوصفه عبدا عند الله من مقام وقرب وإنما العبد من انقاد قلبه لربه رغما ورهبا وخضعت جواهرحه لمولاه طاعة وحبا وتلك هي الصفة التي جاء الدين لإسباغها على الإنسان في ورقيه إلى أعلى منازل العبودية وذلك أساس مقتضى شهادة لا إله إلا الله كما تقدم، فكأن الدين كل الدين إنما هو أعطاء صفة عبد لهذا المخلوق الإنسان أو كما قال الشاطبي رحمه الله عن وظيفة الدين المقاصدية إنما هي إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبدا لله اضطرارا. ثم إن وصف عبد أو عباد ولو ورد مجردا عن الإضافة لا معنى له إلا بتقدير الإضافة وهي النسبة إلى الله سبحانه أي عبد الله وعباد الله وقد تأتي العبارة صريحة النسبة والإضافة إلى الله كما سترى إن شاء الله وهذا فرق جوهري هام جدا في إطلاق الفاض الإنسان وابن آدم وعبد الله الذي ينسب في الأول إلى أصله الخلقي الجبلي وينسب في الثاني إلى أبيه وما تحمله هذه النسبة من دلالة على طبيعة آدم بينما يتفرد التعبير الأخير بنسبته إلى الله وكفى بذلك شرفا ورفعة وجمالا قلت ولذلك كان وصف العبودية في القرآن لا يرد إلا في سياق البشارة والمحبة والرضا الإلهي الكريم وما لم يكن ظاهره من الآيات كذلك فهو ملحق بهذا الأصل في المعنى، لأن الكلية الاستقرائية إذا استقرت كلية رجع إليها كل جزء، ولو بدأ أنه شاذ عنها، كما هو مقرر في الأصول، وأوضح مثال لذلك قوله تعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوني وليؤمنوا بي يرشدون، سوره البقره الايه 185 ان هذه الايه الكريمة هي عنوان محبه الرب لعباده في القرآن الكريم انها شلال الواردات الخفي الهامي بالرحمه والمغفره على قلوب عباده التائبين الطارقين باب الله فقراء محتاجين ولقد التقط الأستاذ سيد قطب رحمه الله منها لطائفة من روح الله فقال إضافة العباد إليه والرد المباشر عليهم منه لم يقل فقل لهم إني قريب انما تولى بذاته العليه الجواب على عباده بمجرد السؤال قريب إنها آية عجيبة آية تسكب في قلب المؤمن النداوة الحلوة والودة المؤنس والرضا المطمئن والثقة واليقين ويعيش منها المؤمن في جناب الرضي وقربى ندية وملاذ أهمن وقرار مكين ذلك أن الطريقة الغالبة في السؤال والجواب في القرآن كما قرره علماء القرآن أن يجيب الله عز وجل على أسئلة الناس بقوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل إمعانا في ترسيخ نبوته ورسالته إلى الناس معلما ومربيا ورسولا وتلك خلاصة عقيدة الاتباع في شهادتي أن محمد رسول الله وهو أغلب أسلوب القرآن في هذا الشأن وذلك نحو قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج سورة البقرة الآية 189 وقوله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه القتال فيه كبير سورة البقرة الآية مئتان وخمسة عشر وقل أيضا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس سورة البقرة الآية مئتان وسبعة عشر وفي الآية نفسها قوله سبحانه ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذا قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير سورة البقرة الآية مائتان وثمانية عشر ومثله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى سورة البقرة الآية مائتان وعشرون ثم قوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول سورة الأنفال الآية الأولى وقبله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي سورة الإسراء الآية الخامسة والثمانون وقوله يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله سورة الأحزاب الآية الثالثة والستونة ونحو ذلك كثير جدا فلا داعي للإطالة وإنما المهم عندنا هنا أن نخلو هذه الآية وإذا سألك عبادي عني من لفظ قل يدل على خصوص السؤال الآتي من العباد ذلك أنه هنا يسألون عن معبودهم لا عن كيف يعملون في أمور الدين إذ أن قضايا الشريعة والأحكام هي شأن الرسول المعلم الذي بعث ليعلم الناس كيف يعبدون الله أما هؤلاء فإنهم الآن يسألون عن الله ذاته سبحانه لا عن كيف يعبدونه يسألون عن باب معرفته ورضاه إنه سؤال محبة وشوق ومجدان فهو مثل ذلك الذي قال الله تعالى فيه في الحديث القدسي ذلك بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل إذا منفى القضية عبادة والعبادة وجدان لا تصح إلا إذا خلت من كل شريك ولو كان النبي والدين إنما هو إخلاص القلب لله وحده وهؤلاء إنما سألوا عن مثل هذا فلا موضع لي قل هذه في هذا السياق فعبد ربك ترده أمامك بلا واسقة ولا حجاب يحجبه عن قلبك المحب المشوق أجيب دعوة الداعي إذا دعان إنه يجيبك أيها العبد الداعي ربك تضرعا وخفيا وإنما الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا على سبيل الاستغراق والشمول ولا عبادة حقه إلا خالصة لله ذلك بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فغالب الخطاب إذن للعباد بوصفهم عباده تبشير وتحبيب مشوق للقلوب إلى ديار الحبيب قال عز وجل في سياق التبشير فبشر عبادة سورة الزمر الآية السادسة وقال سبحانه ذلك الذي يبشر الله عباده سورة الشورى الآية الثالثة والعشرون وإنما يتوب الله عز وجل على العباد اذ هم الأحبة الذين يتجاوز الرب الكريم عن سيئاتهم مهما كثرت ما دامهم العباد الذين ذلوا لله وخضعوا له قال سبحانه ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده سورة التوبة الآية 104 وقال سبحانه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون سورة الشورى الآية 25 وتوبة العبد لحظة فرح عند الله سبحانه فرح يليق بجمال وجهه وجلال سلطانه تعالى وقد بيانه الحديث القدسي بيانا جميلا فيه من معاني الشوق والقرب والتقرب والتقريب المتبادل بين العبد وربه ما يملأ قلب ببهجة السرور والاحتفال إنه جمال الرب الذي يبادل عبده وإنما هو عبده بحبه حبا أكرم وأعظم وبتقربه تقريبا أشرف وأحلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يرد ظلته في الفلاة ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه بععة وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أمرويل فأي جمال هذا وأي بهاء وأي كرم إلهين وأي سناء يهمي على العبد إذ يتوب بالواردات والمقامات التي لا توصف ولا تفسر إلا أن تذاق ذلك مقام العبودية المحبوبة عند الله ومن أروع التعابير القرآنية في هذا السياق آية تتدفق كلماتها بل حروفها بكوثر المحبة الإلهي الفياض جمالا يغمر قلوب كل من سماهم الرحمن عباده ولو كانوا حديثي عهد بالضلال البعيد والتيه الرهيب وشرودا بعيدا في ظلمات الأثام والذنوب ثم جاءوا فقراء يطرقون الباب وما بأيديهم من حسنات إلا هذه التوبة النصوح قال عز وجل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 سورة الزمر الآية الثالثة والخمسون، أي أس العبد أو يقنط، وها الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، نعم جميعا، أنت الذي جئت تطرق باب الله تائبا، إذا انت آمن إن شاء الله، لا تخفك أهوال الذنوب التي تجرها وراءك، ما دمت قد جئت في الوقت المناسب، ودخلت إلى حضرة الرحمة الإلهية من باب الانتساب إلى الله، عبد نعم إن العباد وهم عباد السلام ينعمون عند الله بالأمن والطمأنينة والسلام سكينة تملأ الوجدان شوقا إلى لقاء الله قال عز وجل يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون سورة الزخرف الآية الثامنة والستون إنهم الآمنون المحميون بجواره الحصين في الدنيا والآخرة أليس الله بكاف عبده؟ سورة الزمر الآية السادسة والثلاثون بلى وإن من كفاه الله حماية وحفظا لهو الامن حقا فما له وللخوف أو القلق والضياع ولذلك فقد توعد إبليس اللعين أن يضل الناس ويتخذ منهم نصيبا مفروضا فقال له الله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا سوره الاسراء الايه الخامسة والستون فلك الحمد الهي لك الحمد اذ اكرمت عبادك بالحفظ الجليل والستر الجميل وإن للستر جمال القرب والتناجل ودود مع الرب الكريم أخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي محدثا عن تجل الرحمن لعبده يوم القيامة تجليا يليق بكماله كان ذلك في حديث النجوى وما أدراك من النجوى فعن صفوان ابن محرز قال قال رجل ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال سمعته يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول أي ربي أعرف، قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا، وإني أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته، وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ذلك حظ المؤمن الذي عاش عبدا لله في الدنيا فكان له الستر الجميل والقرب الجليل في الدنيا وفي الآخرة ذلك المؤمن الذي كان يتلذذ بالنجوى في الدنيا وكانت له فيها أذواق لا تنقضي حلاوتها أبدا وأي ذوق ألذ من خطاب الرحمن للعبد إذ يخشع هذا مصليا لله يسكب من إبريق عبوديته كؤوسا من الصبحات السافرة في خلوة الصلوات شرابا من روح رقر لذة للشاربين فأي وصف أليق حين اذ وأشرف من وصف عبده ولقد قرر محمد النبي العربي صلى الله عليه وسلم تقريرا في الأسماء فقال إن أحب أسمائكم عند الله عبد الله وعبد الرحمن وهي وما أفضل من أن يكون المرء مشمولا بوصف عباد الله وعباد الرحمن ألا إنها أوصاف المحبين في الدنيا وفي الجنة معا؟ فهم هنا يسلكون إلى الله بمسالك عباد الرحمن خشعا لله حلماء كرماء يسرون بالليل ويسرون بالنهار مع قافلة العباد على طريق الخضرة والنور على أثر الأنبياء الأصفياء بعيدا عن مستنقعات الجهل بالله والخوض في دخان الحرائق المشتعلة بأسواق الفساد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الى آخر السورة وللآيات بعدها انسياب الماء المشع برضاء الله وعطائه الغيداق من كمالات الصفاء كمالات تغري القلب بمواجيد ذات أشواق وكؤوس ذات أذواق لا يغنيك بذوقها حق الذوق كأسا كأسا غير المصحف الكريم ذلك جماله في الدنيا وإنهم في الآخرة بين خمائل الجنان عباد الله الأبرار مع الكوثر الفياض يقدحون عيون الماء بأيديهم تلذذا بمعينه وصفائه العالي إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا سورة الإنسان الآية الخامسة والسادسة فيا لجمال نداء الناس أحدهم يا عبد الله ويا عبد الرحمن ويا لجمال نداء الله عبده عبده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 مجدني عبده، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سال فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي، ولعبدي ما سأله، فأي كرم هذا وأي نعماء وأي فيض هذا وأي عطاء؟ فمن يأنف أن يكون عبدا لله إذن إلا عديم الذوق متخشب الإحساس هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل أتسمع إنه يخاطبك عبدي فانتما هناك يصل بينكما ود التناجي بيني وبين عبدي إنه ود خفي إنه بينكما تذوقه انت وحدك هناك في محراب التعبد السني الموصول بواردات السماء حيث التجلي الجليل يفيض عليك بالنجوة جمالا وسلاما فهنيئا لك يا عبد وما سمى الله أنبياءه الأصفياء وهم خير العباد إلا عبادة فذلك كمال رضاه تعالى عليهم شرف نسبتهم إليه سبحانه وما كان منه ذلك إلا في سياق الرضا الواسع البديع قال تعالى في شأن محمد صلى الله عليه وسلم سيد العابدين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سورة الإسراء الآية الأولى وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سورة الكهف الآيات الأولى وكذا قوله فأوحائنا عبده ما أوحى سورة النجم الآية العاشرة ولقد وصف الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه بأنه عبد فقال معلما أصحابه ما يجب أن يعرفوه من منزلته لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ذلك ذوق العبد المحب الذي ذاق ما العبودية لله العلي العظيم ومن لم يذق في مثل هذا فلا سبيل إلى افهمه وقد مدح الله الأنبياء السابقين فوصفهم بصفة العبودية له قال سبحانه في شأن نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا. سورة الإسراء الآية الثالثة، وقال في غيره، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، سورة صاد الآية الخامسة والأربعون، وقال عز وجل، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه أواب، سورة صاد الآية الثلاثون، وقال، وذكر عبدنا داود ذل الأيد، سورة صاد الآية السابعة عشر وقال سبحانه وذكر عبادنا أيوب سورة صاد الآية الواحدة والأربعة ثم وصفه فقال إن وجدناه صابرا ما العبد إنه أواب سورة صاد الآية الرابعة والأربعة منة بل إن العبودية كانت قبل ذلك وبعده من أرقى مقامات الملائكة قال تعالى يجهل الكفار المفتئتين على الله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا سورة الزخرف الآية التاسعة عشر العباد إذن هم الامنون السالمون بإذن الله هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما ذكر الخوف في شأنهم إلا لنكتة خاصة كما في قوله تعالى ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون سورة الزمر الآية السادسة العشر. فمثل هذا إنما هو تخويف محبة لا تخويف بغض وغضب إنه شأن المربي المشفق على من يربيه أن يكون من أهل الضلال كما هو شأن الأبي الرؤوف ولله المثل الأعلى إذ يرى ابنه المحبوب يزل أو يضل أو يخطئ الطريق فيهدده أو يخوفه بوسيلة من وسائل التخويف والإنذار وهو إذ ذاك يضمن له في قلبه من الحب والإشفاق ما الله به عليم والله عز وجل أرحم بإباده من الأم إذ تحم بثدي على رضيعها إن الله عز وجل قد قرر مبدا ثابتا قبل ذلك فقال سبحانه الله لطيف بعباده سورة الشورى الآية التاسعة عشر وقال أيضا والله رؤوف بالعباد سورة البقرة الآية مئتان وسبعة فالتخويف المذكور في الآية في شأن العباد إنما يفهم في ضوء قوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر سورة الزمر الآية السابعة فهم عباده إذن وهو تعالى يرضى لهم ويقرأ وكفى بذلك حب رفيعة ويا لروعة التعبير القرآني إذ يفصل هذا المعنى الذي هو واقع منه تعالى بقصد التخويف التربوي اذ يكشف الله تعالى فيه عن جمال من سر الحب الإلهي عجيب جمال يضرب بأنواره الباهرة في أعماق الوجدان فيوهر القلوب ويخطف العواطف قال سبحانه يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون سورة ياسين الآية الثلاثون يا سلام نعم صحيح أن الله تعالى كما تنقل تفاسير السلف لا يتحسر وإنما يصور سبحانه بأسلوب جذاب أخاذ ما يقع بقلب العبد المؤمن من أسى وحسرة إذ يشاهدوا مآل ما الكفار ومصيرهم البئيس التعيس وما فرطوا فيه من النعيم المقيم والخير العميم مما لا يملك معه الإنسان إلا الحسرة والأسى بيد أن العبارة دالة أيضا على منتهى الرحمة في خطاب الله لعباده ولو كانوا كافرين وأي قلب لا يتحسر إذ هذه الحقيقة الرهيبة هؤلاء الناس الذين يتسابقون السراعا نحو هاوية الجحيم يلقون بأنفسهم في غياباتها تباعا يا حسرة والتعبير بالحسرة لا يكون إلا في سياق الأسى على فوت محبوب أو ضياع مرغوب ولذلك فهو دال على المحبة والله عز وجل تنزه عن التحسر اذ ذكر ذلك مصورا عاطفة إيمانية بشرية سمى أولئك الكفار عباده لأن السياق سياق محبة وإشفاق والأصل في الأمر الكوني أن الله تعالى يحب الناس كل الناس وما كان يرضى لهم ما وقعوا فيه من كفر وضلال وهو الذي قال ولا يرضى لعباده الكفر سورة الزمر الآية السابعة ولكن هم ظلموا أنفسهم إذ أغضبوا الله عز وجل ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد سورة آهل عمران الآية 182 أفلا يستوجب الأمر إذن أن تصرخ يا حسره على العباد؟ كلمات في قمة البلاغة ودقة التعبير كلمات ذات إيحاء لطيف لا يكشف عن سره إلا دوقا المشهد الثاني في جمالية الصلاة أم العبادات الدين هو العبادة والعبادة هي الصلاة نعم لعبادة الله أشكال شتى من الفرائض والنوافل والعمال والحركات سواء مما شرع للتعبد أصالة كالعبادات المحضة أو مما شرع للتعبد تبعا ككل أعمال العادات والمعاملات ولكن ذلك كله مجموع في معنى الصلاة فلا شيء من ذلك يكون عبادة حتى يرتقي إلى معنى الصلاة ذوقا ووجدانا ولذلك كان الصلاة هي أعظم ما في الدين كما ما في قبله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وكان أول ما يحاسب به العبد يوم قيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله فالصلاة إذن هي الدين من حيث معناه الذي هو الخضوع لله الواحد القهار رغبا ورهبا وللصلاة في الإسلام جمال الدخول في موكب الكون العابد سيرا إلى الله تسبيحا وتمجيدا فذلك إذن مقام الأنس البهي حيث يستشعر العبد صحبة الكائنات كلها تنافسه في حبه الجميل ووجدانه العليل وتسابقه في مسراه عبر قافلة العابدين الراجين الخائفين ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سورة الرعد الآية الثالثة عشر فيا أيها الإنسان ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟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 سورة الحج الآية الثامنة عشر أي تناسق هذا بين الأرض والسماء وأي تناغم هذا بين شتى المدارات وأي شذوذ هذا الذي يمارسه الإنسان في تمزيق وحدة الوجه نحو الخالق العظيم فلما لا يسجد داود لربه في هذا الموكب المتسق التغريد والتجويد وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فائنين سورة الأنبياء الآية التاسعة والسبعون إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب سورة صاد الآية الثامنة عشر والتساعة عشر وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم سورة الإسراء الآية الرابعة والأربعون وكل قد علم صلاته وتسبيحه سورة النور الآية الواحدة والأربعون إن هذا القرآن يخاطب الإنسان باعتباره كائنا كونيا بامتيازة إنه يعيش في الأرض نعم ولكنه يمتد بفكره الطموح إلى الآفاق البعيدة بملايين السنوات الضوئية بل بملايينها وزيادة فهو كوني بما هو عبد الله رب العالمين يحمل رسالة الله في رحاب هذا الكون كله الكون بمفهومه القرآن الفسيح الممتد من عالم الغيب إلى عالم الشهادة لا بمفهومه الفيزيان زيئي طيق على ساعته الذي يقف علماء العصر عند حدوده حائرين فمن نجوم والكواكب كلها بفضاءاتها وسدمها إلا سقف هذه السماء الدنيا والكون القرآني يمتد فوقها سبع سماوات والسماء في القرآن مفهوم غيبي لا علاقة له بالمادة المتجلية في عالم الشهادة قال جل وعلا إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب سورة الصفات الآية السادسة وقال سبحانه ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا سورة نوح الآية الخامسة عشر والساسة عشر أي عبد الله انظر هذه الأجرام السماوية تسبح الله وتصلي سابحة في مدارها السائر أبدا إلى الله، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، سورة الأنبياء الآية الثالثة والثلاثون أما أنت أيها العبد المؤمن ففلكك السيار انما هو مواقيتك الخمسة تجريبك عبر أمراج المحبة ومنازل الشوق فالبدار البدار يا سالك بأوقات المطالع فقد جمعت كل الخير في تجليات الجمال وما بقي بعدها إلا التيه في فياف الضلال عجبا واي كوكب هذا الذي يرحل في مداره مجذوبا إلى جاذبيته ثم يتخلف عن مطالعه كيف وها؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا سورة النساء الآية 102 كان الوقت فكانت الصلاة وإنما الوقت هو الصلاة فتأمل الإنسان هذا الجرم الكوني الصغير كان المفروض فيه أن يدور بفلكه كسائر الأجرام السيارة في الكون طبعا لا كرها ولكن لو كان يدري إن هذه الآية العظيمة تضاعه في مداره الطبيعي ليسلك سبيله إلى ربه ذلولا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وما الإنسان إن لم يكن هو هذا العمر المحدود بداية ونهاية وبينهما يوجد شيء اسمه الإنسان فتأمل وإنما الصلوات الخمس مواقيت لرموز التحولات الزمنية، فالفجر بدء وبه تبدأ الحياة، وما بدأ شيء إلا لينتهي، والفجر اسم وقت قبل أن يكون اسم صلاة، لأننا إنما نعبد الله بالوقت، وإنما الوقت هو الصلاة لله رب العالمين، الذي أنعم عليك بالبدء، أنعم بالحياة، فاملأ رئتيك يا سالكا بالنفس الأول من صلاة الميلاد، ميلاد الحياة، ويا لخيبة من نهى مع شهود النبع الأول من عين الصفاء، فكرع من بعد الوقت ماء واسنونة وليقرع الكارعون في آخر الماء إلا غسالة الأولين والسابق؟ ويدور الكوكب العابد في مداره هنا، حتى إذا توسطت الشمس كبد السماء اشرأبة الأعناق لسماع المؤذن يعلن بدء الزوال وانقلاب الظل إلى الجهة الأخرى زوال الشمس يا صاحبي بداية العد العكسي في عمر الإنسان فمذشن فجره وهو يعد عددا تصاعديا حتى إذا زالت الشمس وامتد الظل قليلا إلى الجهة الأخرى بدأ الانحدار ففرارا إلى الله إذن تشهد منتصف عمرك صلاة ظهر فما بقي أكثر مما سلخت من أنفاس ذلك هو التحول الفلكي الثاني محطة كبرى من محطات الزمن الأرضي تشهدها عابدا لا شاردا عما بالله حتى إذا صار الظل مثل طول كل قامة امتد عنها بدأ العصر ينذر بقرب الأفول وما العصر إلا إنذار لك يا سالك أن لم يبقى لك من العمر إلا لحظات وتنتهي الأضواء إلى ظلمة القبر ماذا أعددت لذلك البيت الموحش من مؤنسات والعصر محطة فلكية أخرى عصر فيها الزمن عصارا ليشهد تحول الصهد المنخنق إلى أصيل ذلك آخر الزاد إذن من سلوحات النهار ليس بعدها إلا مسك الختام ومن هنا النذير الشديد لمن غفر عن هذه الساعة الفاصلة فلحظة أو لحيظة لا تدري كيف ويكون الغروب هنالك تشهد كيف يموت الضوء بل كيف تموت وتصلي وإنما المغرب غروب تلك هي الحقيقة الأولى التي نطق بها الفجر منذ تفجر عن أنواره لو تعلمون فيا عبد ما أخرق عن شهود حقيقتك هذا الكون كله يغرب ولا عودة للحظة ماتت لا عودة لها أبدا محطة فلكية من تحولات الأزمنة تشهدها صلاة خاتمة للأضواء وفاتحة للعتمات ثم ندلج إلى الله بالعشاء صلاة سارية وإنما العشاء من العشاء وهو في الأصل ضعف البصر حيث العتمة تمنع الإبصار إلا قليلا تلك إذن هي الصلوات الخمس أوقات للتحولات الفلكية الكبرى نعدها بالصلاة عدا ألم أقل لكم كان الوقت فكانت الصلاة وإنما الوقت هو الصلاة ولقد قلت لك يا صاح فتأمل وإنما الأوقات الخمسة رموز لليوم كله فجر فضفر فعصر فمغرب فعشاء فماذا بقي بعد ذلك من الوقت إلا امتدادات لهذه أو تلك فالوقت كله إذن هو الصلاة أنت تصلي الأوقات الخمسة إذن أنت تصلي العمر كله قلت كله وإنما فرض الله الصلاة عمر لا حركة ولا سكنة إلا صلاة ألم يفرضها عز وجل أول ما فرضها خمسين صلاة ثم خففها إلى خمس كل وقت منها ينوب عن عشرة أوقات والحسنة في ديننا بعشرة أمثالها أن تعبد الله بالوقت يعني أنك تعبده بمهجتك وما المهجة إلا العمر وما العمر إلا زمن وما الزمن إلا أعوام وما الأعوام إلا أشهر وما الشهر إلا أيام وما الأيام إلا ساعات وما الساعات إلا دقائق وما الدقائق إلا ثوان فما عمرك يا ابن آدم؟ دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني هكذا اذا انت تعبد الله بالخمس يعني انك تعبده بالعمر كله تنثر مهجتك بين يديه تعالى وقتا وقتا او قل نبضا نبضا ما دام هذا الفلك يعبر العمر إلى ربه هوناه اما ان يفوتك وقت فيعني أنك قد خرجت عن مدارك تنظر أي حافة من الفراغ العاصف تنتظرك، وأي قوة بعد ذلك ستعود بك إلى هدوء المدار. أن يفوتك وقت يعني أنك فقدت جزء من العمر، ومن ذا قدير على استعادة الزمن الراكض إلى وراء، ولقد قال الفقهاء لفعل الصلاة إذا كان في الوقت أداء، وإذا كان بعد الوقت قضاء، لأن الذي يقضي لا يؤدي أبدا، هل يمكنك استعادة الوقت؟ هل يمكنك استعادة التاريخ؟ هل يمكنك أن تعيش اللحظة مرتين؟ ولقد صدقوا في الفلسفة القديمة إذ قالوا لا يمكنك أن تسبح في النهر مرتين لو لم تكن الصلاة وقتا لا أمكنك أن تفعل ذلك على سبيل التشبيه والتقريب أما وإنها وقت فإنك لن تفعل وإنما الذي تفعله أنك تعوض تعويضا وما كان العوض بعذر أو بغير عذر ليكون كالأصل أبدا لسبب بسيط هو أن المسألة وقت انظر لو أنك لم تأكل طعام عشائك حتى كان الصباح ثم طلبته أتكون هنائذ تتعشى أم تفطر؟ طبعا إنك لن تتعشى عشاءك كذاك بعد أبدا ولو كان الطعام هو عين الطعام لسبب بسيط هو أن المسألة وقت ولا صلاة تفود فتؤدى بعد ذلك أبدا وإنما فرصتك الوحيدة أن تقضي إنجاز لك قضاء وشتان شتان بين أداء وقضاء ألم أقول لكم كان الوقت فكانت الصلاة؟ وإنما الوقت هو الصلاة وأول البدء في الصلاة تجمل بالوضوء فهؤلاء المؤمنون يتسابقون إلى تزين وجوههم وأيديهم إلى المرافق ورؤوسهم فأرجلهم إلى الكعبين وتبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ذلك شرط المرور إلى عتبة الصلاة إذ لا تقبل صلاة بغير طهور وتتقاطر أفوال المصلين على الماء ليردوا من بعد عطش شديد مما أصبهم من دخان للمال والأعمال وتمتد الأيدي خاضعة ذاكرة يدفعها الحنين إلى ارتداء أوسمة الإيمان طهورا ينقلهم مباشرة إلى مناجاة الرحمن وإن الطهور شطر الإيمان كلمة سر مدعة في كتاب الاستئذان من حديثك يا رسول الله وتدور الفصول من حر إلى قر فيبقى الوضوء سرا من أسرار الجمال الذي ينسخ نوره آثار معركة الحياة من سهام إبليس ور النبوة يوضع على الجروح فتشفى بإذن الله فها أنذا يا حبيبي أرتحل إليك مخترقا حدود الزمان والمكان لعل أصيب رذاذا مما أصاب الصحابة الكرام فجنبات المعمور ما زالت تردد أصداء النور النبوي ألا أدلكم على ما يمحو به الله الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغوا لضوءوا عن المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط, فذلكم الرباط والمكاره شتى في هذا الزمن الرهيب يا نبي الله فهذا قر الشتاء أصبح اليوم خنقا بتوقيت تعده علي ساعات الدرهم والوظيفة ووثنية تفرضها أغلال الحلاقة واللباس و... وأشياء أخرى من تقيين النساء أكرمك عن ذكرها يا حبيب الله ما سلمت منها عين ولا خد ولا يد ولا رجل فبأي حميء آس امتلأت برك هذا العصر الغريب ألا هونا عليك يا صاح فما في الدنيا وسخ أو درن لا يغسله أريج الطهور لكنما التحلي مقام ينبئ عن تمام التخلي فهلما إذن وقت من أي الجهات اتيت وبأي الأدواء ارتديت فكل حفنة من الماء كفيلة بمسح بعض غبار الطريق أو ليس إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه مخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع آخر خطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب بلى يا رسول الله فما أبطأ بك إذن يا صاحبي هذه جموع المؤمنين سارعت إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوم القيامة يريدون حوضه الكريم بأوسمتهم النورانية كانت الخيل وهي مقبلة فأل خير ترفع غررها البيضاء نحو سماء الانتصار ولقوائمها المحجلة وهي تباري الاسنه راكضه جمال لا يضاهيه إلا جمالها وهي تقف هادئة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه اغر وأطراف محجلة وإنما ذلك في المؤمن نور يكتسبه بسبب ما كان يحلي به وجهه وأطرافه من طهارة في مصر العبادة السالك إلى الله، فلتسببوا الوضوء على المكاره إذا سادت الأتقياء، فإنكم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، تلك سيم الجمال في وجوهكم وأطرافكم يوم تردون على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي سيام ليست لأحد من الأمم، بها تعرفون في كثرة الخلائق يوم القيامة كالدر المتناثر في دلجة الفضاء، هذه ومضة الإبراق النبوي تبشر برشح الأنوار على أطراف المتوضئين الساجدين رشحا لا يذور وميضه أبدا فإذا النبي الكريم يميز المحبين وسط الزحام واحدا واحدا ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة قالوا وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال أرأيت لو دخلت صبرة محجرة فيها خيل دهم بهم وفيها فرس أغر محجل أما كنت تعرفه منها؟ قالوا بلا قال فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الغضوء هذه قصة الماء الطهور في جداول السلوك إلى الله وفي الماء سقاء لدالية الشعور بالرضا الرباني والقبول للمثول أمام جلال الله ألا ما أعمق الفرق في الغصن الواحد بين زمانين الأول سنوات عجاف لا نصرة ولا نعيم ولا صدى لصهيل إلا قعقعة الحطب في ليال الريح والثاني عام فيه وغاث الناس فتتسلق الدوالي أغصان البروق ويحتفل المطر فإذا الأشجار مورقة غيانة وإذا صفوف المصلين تتراص عند فاتحة الزمان الجديد والوجوه ما زالت ترشح بماء الطهور وتكون الصلاة والصلاة نور كانت كلمات الإقامة إشعارا ثانيا بعد الأذان بضرورة نفض كل ما بقي من علائق التراب قبل الإذن للأجنحة أن تقلع في طريقها إلى مقام المحبة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وترتفع الأيد المحجلة اتجاه القبلة في تكبيره الاحرام لتفريغ البال من جميع الأحوال، إلا حال الفقر المرفوق بالشوق إلى الغني الحميد، ثم تتأدب بالتزام الصدر في وقفة العبد بين يدي الملك العظيم تأسيا بجمال الامتثال في قيام النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان في وقوفه بباب الله يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرصق والساعد وكان يضعهما على الصدر ثم تشرق التجليات والقبلة جامعة لشتات القلب والبصر وانقاذا للعبد السارك من مقام الحيرة إلى حدا قد قال تعالى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 سورة البقرة الآية 144 وكيف لا يحتار هذا الفكر الجزئي البسيط القابع في مدار كوكب ضئيل يدب في بحر اللجين من الكواكب والمجرات وتيهم من العوالم والمخلوقات مما يستعصي حتى على مجرد التصور الشامل والاستحضار الكلي فكيف إذن لا يحتار هذا الفكر المحدود المنحصر وهو بصدد الاتصال وعلى اعتاب المناجاة مع رب هذه العوالم المحيط بجميع هذه المخلوقات فلتكن القبلة إذن قنديلا آخر في طريق التعبد يجمع المصلين في العالم أجمع حول قلب واحد ينبض بتوحيد الله الجلال ويبعث من مكة المكرمة أنوارا تتلقاها أفئدة العابدين في كل مكان أنهلموا هذا بيت الله الذي هو أول بيت موضع للناس فتحج الأرواح من محاربها خمس مرات في اليوم الله أكبر كان سيف النور قد قطع الزمان نصين الأول إلى خلف فما زال راكضا في تغييره يذوب فناء بذوبان الأشكار والألوان المتهوية تتراء في عالم الأوراق السافرة بين ربيع وخريف ولا برعوم يورق مرتين كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سورة الرحمن الآية السادسة والعشرون والسابعة والعشرون والثاني إلى أمام ما يزال متوجها إلى مقام البقاء فالنور المتجلي على الغرر البهية مستمد من معين لا ينضب والعبادة لحظة تستمد خلودها من مناجات الحي الذي لا يموت فتفن الذوات عند آجالها وتبقى لحظة الصلاة حرما آمنا لا يناله أثر الزمان ليرسم نعيما سرمديا بقناديل تستمد زيتها الوضاء من مشكات الله ويتخطف السعي العابث من حوله فإذا هو محضو سراب كان الوالد نورا يهمي من أعلى فينفتح القلب بكلمات من نور آخر فإذا اللحظة مناجات بين الخالق والمخلوقات أنت الآن أمام جلال الله تقدم إيمانك إخباتا بين يديه تعالى والقلب مفتوح الأبواب فلا شيء به يبقى مستورا وقد تنتابك أدخنة الطين رياء ونفاقا ما بين الذرة وأقل فتفر إلى ربك مذعورا وتناجيه حزينا أن أبرئني يا سيدة هذه الأوراد مني، أولست تصلي، وإن أحدكم إذا صلى ينادي ربه، عجبه، فأي قوة ما زالت تصمد في ساقيك، فتمتثل وقوفا أمام عظمة الواحد القهار، والجبل قد اندك وراءك من خشية الله، أن تصلي يعني أنك تقابل ربك غصنا منفوض الأوراق، فأنت كما أنت لا تخفى منك خفقة قلب واحدة، صفت أمخارة دمعتها ريح الحماء المسنون، وإن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه، والله قبل ذلك وبعده يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سورة غافر 19. فكيف يمكن لهذا البصر أن يمتد قيد أنوله نحو السماء والرب بجلانه قبله؟ إذا تندك ضلوعه فيخر القلب صائقا ولا يبصر شيئا بعدها أبدا كانت تحذير النبوي حريصا على أمر المحبين بالتزام آداب المحبة حتى لا تستحيل حديقة النور إلى ظلام دامس قال عليه الصلاة والسلام لا ينتهي أن أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم وأما التفات عن يمين أو شمال فهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وأن لعبد في مقام الخضوع أن ينصرف عن مشاهدة الجمال بقلب ملؤه التقوى والبراع، وأن لعبد في مقام الخضوع أن ينصرف عن تذوق كؤوس الترثيل الطافحة بشهود الفلاح، كيف؟ وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صورة المؤمنون الآية الأولى والثانية، يا لآيات البهاء تنطلق كلماتها من ألسنة رطبة بذكر الله مصطفة مثل ما تصف الملائكة عند ربها وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف ألا صلى الله عليك يا رسول الله أصف في الأرض وصف في السماء والصلاة جامعة هكذا إذن تخف الأجنحة المثقلة بأحزانها وتنطلق الأسراب محلقة لمزاحمة الملائكة في مدارات النور عند أعتاب ملك الكون الظاهر والباطن ألا ما أشق ذلك الجمل الشارد في صحراء الظلمات لا يفتأ يلهث راكضا خلف سراب مال متسخ حتى يتسخ وبره وتنتن رائحته فيرين على قلبه ما يحجب رؤيته لجدول الصلاة الرقاق وراء رمال العصيان ثم يموت يلهث عطشا دون ظل المورد العذب وما بين استحالة الموت ميلادا إلا أن يركع لمالك خزائن القطر فإذا القفر حواليه حدائق ذهت ترشح غصونها بأنداء الطهور نورا يصفيه من جميع الأدران كان البهاء يحيط الحبيب المصطفى وهو في حالة صافية من أصحابه إذ قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم من خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمح الله بهن الخطايا ويوقد الحبيب قندينا آخر فيقول ما أدري أحدثكم بشيء أم أسكت؟ فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم قال قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها وفي ضيق قنديل آخر وذلك الدهر كله هذا المسرى الربيعي إلى الله رغبا في نبيع الرحمة والمغفرة تتعانق الصلوات فيه أقواسا من الدوائر المورقة حيث تتشكل على قيد قناديل خضراء ترسم خطوات النور الهادي إلى الرحمن فتختزل العدد والزمان إذ بكل خطوة عشر خطوات في طريق الله فقد فرض الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة وبغير واسطة الملاك جبريل عليه السلام خمسين صلاة في كل يوم وليلة ثم خففها سبحانه اختزالا في خمس ثم قال في الحديث القدسي يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة بكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاء أي فريضة هذه التي هي فضل كلها ورحمة كلها ونور كلها وجمال كلها وإن عبادة فرضت في السماء من غير واسطة الملاك لحرية بالارتقاء صعدا بعشاقها إلى مقامات السماء فاستبر يا أبدان على إدامة تطهري بنهر النور فإن غصن ينبت في جوال الغدير لا يجف أبداه إن لم ينل من فيضه نال من نداه، والأمل يسري نظرة وجمالا في قده المياد ركوعا وسجودا،